Tekst 5. Aha, bled. W Lubnan. Beirut. Huna هو لبنان ما هذه هذه مدينة وما هي هي مدينة بيروت ماذا هنا هنا بيت وما هو هو مدرسة هنا بيت وهو مدرسة وهنا أستاذ وتلميذ وأستاذة وتلميذة فارس أستاذ هو أستاذ نبيل ولد هو تلميذ نفيسة أستاذة هي استاذه وقيفة بنت هي تلميذه سأل رازي ماذا هنا يا فاروق قال فاروق هنا بيت وهو مدرسه سالت زينب ماذا قال فاروق يا رازي سأل الدين ومن هنا يا فاروق قال هنا فارس ونبيل ونفيسة ووقيفة سأل رازي من هو فارس هل هو تلميذ؟ قال فاروق لا فارس أستاذ هو أستاذ سأل الدين ومن هي نفيسه؟ هل هي تلميذة؟ قال فاروق لا نفيس أستاذة هي استاذح سأل رازي من انت يا نبيل هل انت استاذ قال نبيل لا انا ولد انا تلميذ سأل الدين من انت يا وقيفه هل أنت أستاذة قالت وقيفة لا أنا بنت أنا تلميزة